الحمد لله رب العالمين. يقول في مئتي سؤال وجواب، يتكلم عن الإيمان باليوم الآخر. فقال في السؤال الثاني بعد المئة، ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب، أي من القرآن؟ قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار ما كانوا يكسبون فقوله هنا سبحانه إن الذين لا يرجون لقاءنا أي من الناس من لا يريد أن يلقى الله عز وجل لما قدمه من معاص وزنوب ومخالفات وقال تعالى إنما توعدون لصازق وإن الدين لواقع الدين هنا أي يوم الدين تسمي بيوم الدين أي يوم الجزاء وقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها أي لا شك أن يوم القيامة آتن إلى غير ذلك من الآيات إذا هذا دليل أدل من القرآن على الإيمان باليوم الآخر وأيضا الدليل العقل للذين ينكرون الإيمان بالبعث لذلك قال الله عز وجل زعم الذين كفروا اللي يبعثوا كل بلى وربي لتبعثوا فسمى الذين لا يؤمنون بالبعث قال كل الذي قال زعم الذين كفروا والزعم هو القول الباطل هنا في هذه الآية لذلك فالله عز وجل الذي خلقك وأمرك أن تفعل ونهاك ألا تفعل فإذا أمرك ونهاك فلا يظنننا ظان أنه بعض الأمر والنهي يكون موت ثم بعد ذلك لا يكون حساب ولا أي شيء كيف هذا يعني أنت إذا أعطيت ابنك أموال قلت له اشتري كذا واشتري كذا واشتري كذا ولما تيجي بتحسبه, ولا لا؟ بتحسبه وهذا معلوم عند الناس جميعا سواء كان في المؤسسات سواء كان عند العوام الناس جميعا يعرفونها، فإذا كنت أنت لا ترضاها لنفسك فكيف ترضاها وتقول ان رب العالمين لن يبعث الناس كيف هذا الكلام أفحسبتم أنما خلقناكم وأنكم إلينا لا ترجعون قال الله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم يعني لو أنك تشك أنني سأبعثك مرة ثانية أيهما أعظم الخلق أولا من عدم أم أنك تأتي ويعيدك بعد أن وجدت يعني ايهما اعظم خلينا نقرب المسألة. ايهما اعظم. الكمبيوتر ده قبل ما يتصنع. ما نعرفش حاجة اسمها كمبيوتر اصلا. ولا بيشتغل ايه ولا بيعمل ايه ما نعرفش حاجة خالص. في واحد بفضل بقى يعمل تجارب وا وا وا وطلع عينه لغاية اما ايه? اما طلعنا الكمبيوتر ده. خلاص? بعد ما صنعه خلاص ويشتغل كويس. و عايز بقى يعمل منه نسخ كتيرة هيبقى سهل ولا لأ سهل ولا أصعب عشان يعمل نسخ أصعب من اختراعه اختراعه أصعب صحيح ولا لا لأنه لسه بيعمل تجارب مش عارف ايه الكلام ده طيب الله عز وجل الله قال والله على كل شيء قدير واضح ولم يعي بخلقهن أي لم يصبه ولا يمسه تعب يفهم هذا حينما يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم يعني الذي خلقكم من عدم يسير عليه أن يعيدكم مرة أخرى لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل جسد ابن آدم يبلأ إلا عجب الذنب في القبر كل شيء يبلغ العظام واللحم والدم كل شيء يبلغ واضح عينيك الجميلة دي وشعرك الحلو اول حاجة تقع منك واضح بياضك الجميل وجسمك كل ده يضيع يأكله الدود انتهى كل هذا سيبلغ الا عجب الذنب وهو اخر عقلة في سلسلة الظهر واضح اخر عقلة في سلسلة سلسلة الضارة هذه لا تفنى قال النبي عليه الصلاة والسلام ومنها يجمع ابن ادم يعني عند البعث الله عز وجل ايه يبعثه من هذا اذا دي موجودة ولا لا طيب دي موجودة طيب حينما تبعث منها ايوم اعظم من عدم ولا من شيء موجود ايوم اعظم الذي كان من عدم فكيف تفكرون أو يخطر على بالكم أنني لم أبعثكم مرة أخرى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفل ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخ قال الله ومنكم من يتوفر ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيء وترى الأرض هامدة وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيب ذلك بأن الله والحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيه بعد الخلق قال وطرى الأرض هامدة جف تماما جفة ما فيها شيء ما فيها زرعة جف الجفاف صحيح؟ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت واضح؟ وربت يعني ظهر فيها الخضار وظهر فيها وظهر فيها والصمر انت بتاخده وتكله بعد ما كانت جفاف صحيح? اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيل شفت ده بعينك? اه ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت مش الارض دي كانت ميتة كانت جفة وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة تلاتيته لا ريب فيه وأن الله يبعث من في القبور فلا يبعد عنك يعني إن الله على كل شيء على كل شيء قدير وهو بكل شيء بصير سبحانه وتعالى قال ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه ايه معنى أنك تؤمن باليوم الآخر بيقول معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة انت عارف ابن القيم بيعرف تعريف أفضل من كده فيه فرق بين التصديق بالإيمان اليوم الآخر وفيه فرق بين أنك مؤمن حقا باليوم الآخر اختلف ابن القيم بيقولك إيه؟ والإيمان باليوم الآخر هو صدق اللجء إلى الله حيث يرى هذا في لسانه وقلبه وجوارحه صدق اللجء إلى الله لو أنت تعرف أنك سترجع إلى ربك ومحاسب هتسيب صلاة الفجر؟ لا هتسيب الصلاوات عموما؟ لا هتظلم؟ لا هتأكل ربا وتأكل حرام؟ لا هتترك فروض الأعيان اللي عليك لا لو عندك صدق اللجئ لكن هتموت اه كلنا هم موت. كلنا هم هنتحاسب هنتحسب اه طبعا يا ده ربنا اللي بيحاسب ده اسمه الإيمان أصله لكن صدق اللجئ إلى الله هذا لا يفعلها إلا عباد عباد الله الخلص لذلك إبليس قال له ايه ها ولا تجد أكثرهم شاكرين إلا عبادك منهم المخلصين ما قال المخلصين المخلصين أي الذين أخلصتهم لك هو ده صدق اللج إذا الله لو عندك صدق اللج في قوله تعالى إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم والله ما تعرفتناه تعرف لو فكرت في دي كويس إنا إلينا إياهم يعني رجئين لي ثم إنا علينا حسابهم والله ما تعرف فيها تعود تفكر في كده تتألم أنا راجع ومحاسب طب أنا عملت وفعلت وفعلت وفعلت يبقى هتوب يبقى أنت فكرت فيما فعلت ستتوب لكن أكثرنا أصحاب غفلة أكثرنا أصحاب غفلة في حساب؟ آه في حساب هنموت كلنا هم. لكن صد كلج تراه في لسانك وجوارحك وقلبك لذلك قلت الدمع ما بقاش في حد خلاص يبكي في سماع القرآن لما تيجي تكرأ إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حساب وتسمع هذا تخشى فيولد في القلب الخشية. المراقبة. انك راجع. وانك محاسب. الله عز وجل قال. فاين تذهبون? شوف يا اخي يا اية. اين تذهبون? هتروح فين? سافر لاخر الدنيا. العب براحتك. كل واشرب وتمتع وعمل وصاحب بنات ويبص على نساء وصاحب نساء ونسوان وبناته ويلعب زي زي ما انت عايز ويصرف زي ما انت عايز وروح مصايد وعاكس بنات وشبك مع بنات ومش عارف اخرج فين ما براحتك اعمل اللي انت عايزه قال الله مهددا افعلوا ما شئت افعلوا ما شئت هذا هو اخرك فين يعني انت اعمل براحتك عايز بقى شوف حياتي شوية ماشي شوف حياتك وبعدين اخرك فين فاين تذهبون لذلك في سورة الفجر في اخر سورة الفجر قالها ايه ها قول قبل يا ايات والنفس المطمئلة ترجع الى ربك رادة المرضية يا ليتني قدمت لحياتي هو ده بقى المستقبل اليوم الآخر هو ده المستقبل شوف بيقوله يا ليتني ده في خلاص في هناك في يوم القيام يا ليتني قدمت لحياتي وإن الدار الآخرة هي الحيوان الحيوان أي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلموا لو كانوا يعلموا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم هم غافلون فهم. فالانسان خصوصا في مثل هذه الازمنة اللي بيسموها زمن الانفتاح النت و مش عارف ايه و ايه و ميديا وميديا ومش عارف زمن الانفتاح مفهوم وده ماسك ما سبش حاجة لما يبص فيها وما ما سبش حاجة لما يروح فيها وما ما سبش حاجة لما يعملها يقول لك يا اخ خلينا نعيش حياتنا شوي خلينا نفرح شويه هو لازم الفرح يكون بمعصية الله يعني هل لابد من هذا ان يكون بمعصية الله لا الاصل في زمن الفتن الاصل في زمن الفتن هو الحذر ليس الاصل في زمن الفتن ان تنطلق انت, أنت, أنت عكست القضية الاصل في زمن الفتن لا انك تاخذ حذرك ده وتجهز لحالك ده في زمان فتن عبادة في زمن, في زمن الهرج كهجرة إليه ده المفترض كلما تزيد الفتن كلما تزداد أنت من العبادة وتزداد من الطاعة وتزداد من القرب إلى الله عز وجل لأن في زمان الفتن تكسر الفتن يكسر الضلال يكسر الضياع فهم يبقى أنت تعمل ايه كلما زاد الفتن حتى شوف الكسرة المباحات المباح مش حرام كمان كسرة المباحات في زمان الفتن تقع في المحرمات كسرة المباحات الأصل في زمان الفتن أنك تراقب نفسك تجعل نفسك على قلبك رقيبا شوف إيه الذنوب اللي أنت عملتها وتوب منها شوف إيه الطاعات اللي مفرط فيها وتفعلها مش الاصل انك تقول يا اخي عايزين نعيش شويه بقى ده احنا عايشين في نكد وعايشين في والاجع قلب وعايشين وعايشين وعايشين القلب لا يسعد حقيقة الا اذا كان في طاعة الله ده ده الاصل انه لا يسعد الا اذا كان في طاعة الله ليه؟ لان هذه الدنيا خلاص يعني هي كلها كدر حتى يعني في هذه الازمينه الايام اللي انت عايش فيها دي خلاص يعني ما صار في هذه الحياة الا ان تفعل خير او تعين على خير أو تمنع من يريد أن يمنع الخيف يعني يعمل حاجة للآخرة يعمل حاجة لآخرتك كما يقول أبو الدرداء صم يوما شديد الحر ليوم القيامة وقم الليل ليستنير قبرك شوف هو بيعمل ايه بيفكر فين خلاص بقى انتهت المسألة يعني خلاص الدنيا خلاص بقى فيه نكد وبقى فيه وكد وكرب وبلاء وخلاص ما في شيء كل شيء ينغص حياتك إلا من رحم رب العالمين كل شيء بقى فيه تنغيص إذن ماذا عليك أن تفعل الأصل خلاص يبقى تجهز دي تجهز للحياة دي الآخرة يا ليتني قدمت قدمت لحياتي هذا هو الأصل هو ده اسمه صدق اللجء إلى الله لكن يبقى عندك بقى أربعين سنة وخمسين سنة وستين سنة وعمال بقى تعود لي هنا وتعود لي هنا ولا بتصلي ولا وترك الصلاة وقاعد على الأهاوي وأهم حاجة عنده مش عارف الأهل عمل إيه والزمالك عمل إيه وساب الصلاة وساب الدنيا وساب دي غفلة يعني انت, انت بتعمل إيه انت عندك خمسين سيب فيه يعني خلاص انت في عشية وضحاها هتكون في عسكر الموتى انتهت خلاص الأولاد وزوجتك هيروح يدفنوك ويرجعوا يأكلوا ويشربوا مش هيعود مش هيكلوا يعني ولا هيشربوا لا ده يعملوا فتة ولحمة واكل وشرب وخلاص على كده لهم يومين بعد كده فين حقي وفين حقي وفين حقي وفين حقي الزوجة بقى هتاخد حقها وتروح تتجوز والأولاد كل واحد هياخد حقه ومش عارف هيروح فين وانت رهين قبرك انتهت افهم القصة مش ازاي افهم القصة ده أولادي وحبيبي ومش عارف ايه ماشي بعد ما تموت خلاص انتهت محدش بيفضل يعيط على حد طول عمره وانت بقى ورهين قبرك شوف انت سبت لهم اموال منين من حلال ولا من حرام فهمك عيش المسألة صح ايسها صح فهم الزوجة والاولاد اكتر من يحبونك اول ناس هيسبوك ويرجعوا البيت هيعيطوا شوية وانتهت المسألة وخلاص عارت وبعد كده هياكلوا ويفطاروا ويجيبوا فطاروا وغدا وعشوا والله هيجي له شاي وقهوة وانتهت الكصة وخلاص يومين وعدد بعد كده هيقسمه مالك ومراسك وانتهت الكسة خلاص انت بقى فين؟ فين؟ كنت سايب الصلاة عشان تجيب فلوس لعيالك كنت سايب طلب العلم عشان مش عارف ايه كنت سايب كذا عشان ايه طيب وبعدين؟ خسرت ربك وخسرت الاموال وخسرت كل حاجة فكر كويس أفلا تعقلون ان في ذلك لا لعبرة ان في ذلك لا لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهير، افهم المسألة واسهى صح. واضح. لا يقال لك يعني ايه يعني ابغض عيالي. لا ما يقال لك ولكن لا يشغلونك لا يشغلونك عن عن امور الاخرة. هي ده هو ده المقياس. شغلك. ان شاء الله لو هتجمع بليون مش مليون ولا اجمع الدين بس لا يشغلوك عن طاعة الله. لذلك ابن القيم عقد باب الفارق بين النعمة والنقمة. ألي باء؟ قال كل ما أنعم الله عليك به من نعمة مال أو ولد. فكل ما يشغلك عنه اعلم أنه نقمة وبلاء وفثمة. وكل ما أعطاك من نعمة ف. استعنت بها عليها على الطاعة فاعلم انها نعمة شفت بقى اتجوزت خلاص اتجوزت شغلت عمرك عشان تتجوز ايه اتجوزت عملت ايه اول يوم سبت الصلاة اه شو كان عمل يصلي الفجر في وقت والصلوات في وقتها اول يوم اتجوز عمل ايه سام الفجر في جماعة ايه واعتخرج مش عارف ايه واكتسب الفجر وسب الصلوات يبقى كان الزواج ده ايه? ده فتنة بقى ده كده نقمع عليه كان بيصلي ويفعل الطاعات وطلب العلم وقى ربنا فتح عليه شغل جديد وبقى يكسب بدل الجنيه عشرة بدل العشرة وال والألف مليون بس فينا كفلان والله مشغول معلش فينا كفلان والله معلش ادعي لي بس مفيش وقت والله ما في بركة في الوقت لا الوقت فيه ولكن هذه فتنة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون يعني ما حبش الفلوس حب المال ده طبع جبلي اللي يقول لك أنا بحبش فلوس ده كذاب ده ربنا خلقه في الطبع، لكن متى يزم حب المال لو لو هذا المال أو هذا الولد أو هذا العمل يشغلك عن طعفه يبقى دي كده بقت نقمة بقت فتنة وبلاء عليك خد بالك إن من أزواجكم وأولادكم ها؟ عدوا لكم فهمت ايه معنى الآية دي؟ إن من أز... من للطبعيد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم عدو طب ازاي عدو يعني تكره الآية دي ازاي من أزواجكم أي بعض النساء وبعض الأولاد عدوا لكم يعني يكون حجر عسرة بينك وبين الطريق إلى الله بينك وبين الطريق إلى الله ممكن ترزق بزوجة كده انت رايح مثلا صلاة الفجر طب هتسيبني ده احنا حتى في ليلة الدخلة وفي ليلة الصباحية ومش عارف ايه يروح مزايب صلاة الفجر طب انت هتسيبني رايح طلب علم هتسيبني يعني الواحدة قعد مع... مع الاولاد ومش عارف ايه فقلبك يريء ما عليش يبقى الدرس في الانزلهم على الموقع طب واحد ما جاش الدورة عشان عملت له مكرون للبشاميل تقول له مكرون للبشاميل انه دل لك وصرفها لك عليها وتعبن فيها تسيبني وتروح الدرس دي اسمها ايه ها؟ نقمة دي نقمة يخشى ان ينظر الله اليك نظر سخط فلا يرضى عنك بعده ابدا يخشى شوف بقى المسألة لذلك كل إن كان آباؤكم وأبنائكم. ها وإخوانكم وأزواجكم وأولادكم وعشراتكم و... وأموال يقترفتموها وتجارة تخشون الكسادة ومساكن ترضونها خب لك الحاجات دي كلها حلال أحب إليكم من الله ورسول فتربصوا حتى يأتي فجهد في سبيلك فتربصوا حتى يأتي الله بأمري والله لا يهد القوم الفاسقين فهم يبقى دي اسمها إيه دي نقمة كل ما أعطيت من الدنيا فصارت عرقلة بينك وبين الطريق إلى الله اعلم أن أنت مفتون واعلم أن أنت مبتلة واعلم أن أنت في نقمة وحاول أن تجاهد نفسك وتستعن بالله لتخرج من هذا البلاء هو ده بقى اسمه كل ده تحت صدق اللج إلى الله لكن تخاف أن أنت مرة فمرة فمرة يسيب الصلاة في مرة، يسيب الصلاة في مرة، يسيب الصلاة في مرة، فيسلب منه حب الصلاة أصلاً. يسيب قراءة القرآن مرة، في مرة، في مرة، في كل ده شغل انشغل عن الدنيا بالدنيا، مرة في مرة في, مرة، في مرة، في مرة، في مرة، يسلب حب القرآن. يسيب طلب علم مرة. في مرة في مرة في مرة في مرة في مرة يسلب حب طلب العبن لان ربنا من اسمائه العزيز. شوف نوح نوح دعوته تسعمية وخمسين سنة تسعمية وخمسين سنة دعوة ومش ايه بقى مرتين في الاسبوع ولا ثلاث مرات في الاسبوع لا ليلا ونهارا سرا وجهارا ولما طلب ابنه قال يا نوح الله ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعظ بك أن أسألك ما ليس به علم شوف هذا هو افهم هذه المسألة الله من أسمائه العزيز والعلم عزيز والقرآن كذلك فممكن تترك الطاعة شوف في صحيح مسلم عن الذين بيأخروا الصلاة قال ولا يزال حديث بريرة شوف الحديث ولا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله أو يسلب حب الجماعة حب الصلاة في المساجد حب أن يصلي مع الناس في المساجد حب صلاة الفجر حب قيام الليل يسلب منهم أنت تخاف أن يسلب منك هذه الأمور هو تفتكر نفسك أنك أكرم على من غيرك يعني لا ده كان من الناس من كان يكتب الوحي مع النبي عليه الصلاة والسلام وارتد وكفر وذهب إلى النصارى ثم صار يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما مات لفظته الأرض كلما يدفنوه الأرض كل كلما يدفنوه الأرض تلفوزه إفهم هذه المسألة واضح فلا يكن في قلبك يعني أن أنت الشيخ الشيخ الشيوخ والسيخ حضرتك بتصلي وبتحضر مش عارف ايه وبعيد عنه لا افهم هذا يوسف قال معاذ الله انه ربي احسن مسؤول فهمت المسألة كده النبي عليه الصلاة والسلام جاء اليدع على اقوام قال ليس لك من الامر شيء او يعذبهم او يتوب عليهم فانهم ظالمون يكون عندك اسم العزيز انك تخاف ان يسلب منك حب الطاع عموما حب الطاعة عموما مش انت بتشوف بعينك كان واحد معك كده كتف بكتف في المساجد وفي الصلاة فين دلوقتي شكرا كان معك كتف بكتف طلب العلم فين دلوقتي أو في المقاهي في الشوارع ومش عارف ايه وبيكلم ايه وطول النهار على النت وشغل مش عارف التليفون افهم تخاف ان يسلب منك حب الطاعة لذلك ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم معذاب مع إلى شديد كل هذا أن يكون عندك مش هتحس بي إلا أن يكون عندك صدق اللجء إلى الله أنك تريد الله هو الدار الأخيرة هتحس أن قلبك بقى قوي هتلاقي نفسك بتصبر على فتن الدنيا ليه؟ لأن خلاص بقى هتلاقي نفسك الدنيا دي كلها بتصغر أمامك ليه؟ بيتش فرق معاك ده يحبك ده ما يحبكش ده يرضى عنك ده ما يرضىش عنك ده كذا ده كذا ما بقتش فرقة معاك حاجة كلها بقت ايه? كلها بقت واحدة. ليه لان انت خلاص هي موتة واحدة وتذهب الى ربك سبحانه وتعالى. يبقى اللي عندك بس يفرق معاك حاجة واحدة بس. هل الرب راضي عني ولا لا? بس. شوف كلام النبي عليه والسلام اللهم ايه يكن بك علي غضب? ها? فلا اباني. مش مهم بقى الدنيا تروح تيجي. فلان مش عارف يروح ييجي دا يبعد يقرب مش قصة يعني خلاص بقت كلها ايه بقت كلها واحد بقى عنده حاجة واحدة بس هو ايه ان الله يرضى عنه بس بس سيدي انت خلاص ايدي الكصة ايه زوج الاولاد الدنيا الشغل اللي اصحابه اللي في الشغل اللي في الشارع جيرانه كلها بقت واحد عنده ليه اهم حاجة عنده ان الله يرضى عنه فقط هو ده اسمه صدق النجه الى الله تلاقي قلبك بقى قوي في الفتن ما يضعفش في مش عارف التبرج والنساء يجي واحد يقول لك التبرج والنساء والعاريات والنساء كترت في العراية والفتن كترت ما معروف يعني انت جبت ايه جديد انت مفتون اصلا انت اصلا مفتون دعك من هذا كله المهم عندك طاعب رضا ربك سبحانه وتعالى خلاص انتهت المسألة يبقى عندك قوة في القلب انك ما تميلش ولا يضعف قلبك الامرأة او يضعف قلبك عشان مثلا واحد بتحبه هيسيبك فخلاص معاليش طب خلاص اتنزل شوية عشان صاحبي وحبيبي والكلام ده لا ما ايه من ما ايه هتحس ان قلبك بقى قوي لما؟ لان عندك صدق اللجء الى الله ايه في زمن هذه الازمينة التي نعيشها زمن الفتن الذي نعيشه كل هذا ايه؟ فيه ملهيات مشاغل تلاقي الناس كل يوم ما ملومش الا الكلام شفت حصل ايه في الجرايد شفت حصل ايه في القنوات شفت حصل ايه في الاعلاميين شفت مش عارف مش عارف حصل ايه 300 600 700 الف قناه اللي مش عارف يقرأ الجرايد واللي مش عارف يعمل إيه واللي, يعمل ايه واللي يعمل ايه واللي يعمل ايه هيلهوك هيلهوك كل دي ملاهي هيشغلوك عن طاعة الله بدل ما تقرا ال ال الجورنال ده في نص ساعة ولا في ساعة كان زمانك قرأت لك جزئين ثلاثة اجزاء قرآن هو ده صدق اللوج ما تجيش في النغة تقولي عن قراءة الجرايد حرام مش بتكلم كده انا بتكلم مع ناس تانية خالص. بتكلم في شخصية تانية خالص. بتكلم في حاجة اسمها صد واحد قلبه معلق صدق اللوج الى الله. يقول لك بدل ما مععد مع فلان وفلان ممكن يكون فلان وفلان ما بيعملوش حاجة حرام. ولا بيتكلمه حاجة. عر... بس حاجة مباح بس ضيعت وقت. لا طب ما اقعد اقرأ لي علم ولا اسمع لي درس علم ولا اقرأ لي حاجة في القرآن. ينفعني في الاخرة ينفعني في قبري فين؟ بدل ما ععد على القهوة مش عارف ايه طب ما نقرأ لقرآن ولا روح أصلي لرقعتين سوف أصلي للويت يبقى حياته كلها فكره منشغل بايه؟ كيف يرضي رب العالمين هي دي هو ده صدق اللوج صدق اللوج إيه الله لو عندك صدق اللوج إيه الله هتحس ان انت عايش حياتي خالص مش فارقة معك حاجة وما بتفرقش معك حاجة اللي يبعد يبعد واللي يقرب يقرب واللي يروح يروح واللي يجي يجي مش هتفرق معاك حال خالق اهم شيء ان انت تعمل خير وترضي رب العالمين بس فهمت اه افهم هذه المسألة طيب هل يعلم احد متى تكون الساعة هذا معلوم انه لا يعلمها الا الله ثم سيذكر امارات الساعة جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله